117. وترى الملائكة حافين من حول العرش يسبحون بحمد ربهم وقضي بينهم بالحق وقيل الحمد لله رب العالمين 118. بسم الله الرحمن الرحيم 119. حيني تنزيل الكتاب من الله العزيز العليم غافر الذنب وقابل التوب شديد العقاب الطول لا اله الا هو الاله المصير ما يجادل في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 وَجَادَلُوهُ بِالْبَاطِلِ لِيُدْحِضُوهُ بِهِ الْحَقَّ فَأَخَذْتُهُمْ فَكَانَ فَكَّانَ عِقَابٌ وَكَذَلِكَ حَقَّتْ كَلِمَةُ رَبِّكَ عَلَى الَّذِينَ كَفَرُوا أَنَّهُمْ أَصْحَابُ النَّارِ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 وَاَسْتَغْفِرُ لِلَّذِينَ آمَنُوا رَبَّنَا وَسِعْتَ كُلَّ شَيْءٍ رَّحْمَةً وَعِلْمًا فَاغْفِرْ لِلَّذِينَ تَابُوا فَغْفِرْ لِلَّذِينَ تَابُوا وَاتَّبَعُوا سَبِيلَكَ وَكُفِّرْ عَنْهُمْ عَذَابَ الْجَحِيمِ